الشغل مكافاه يا رجاله ربنا يكرمك على الضروره دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ده مين هو ابن علي احب ان انا اشرحه لاخواني الكرام مين ده يصير والتسهيل عليه وأصدر أن بعض إثماني شابت أحمد أوهير كانت سناني في هذا الأمر السنة الماضية وخد أجلته مش سحاجة لأنه طبعاً كسباتنا السنة اللي فاتت ما كانتش مضبوطة لسبب واحد لأنه أنا كان طويل وفناش الوقت وقت خفصيته فهذا هو التسهيل اللي تنسي الناس فأنا أحاول أن أستطعه ويأتي بعض لتفنس العوضة وناسي أن أحب أستطعه عشان تعرف حكي الحاجة يولي أنه لا يتمنى للأحد أن يتمنى ما تلسكي إلا إذا ترس أصول التنمية فأيساً تبقى أي واحد الثاني فهو أن أعيب أصول التنمية هو أحلاف وأجمل وأجمل العلوم وأنت علوم عليك ولكن مشيه في علم أصول الناس طبعاً المطلق والمخير كان عناه في أصول الناس هو الموارد في علم القطاع وعليك مضحة الناس مضحة الناس مضحة الناس مضحة <سؤال> العمل. <يب> العمل. <سؤال> العمل. طيب ماشي فعلم اصول الفقه <سؤال> ده الماده <سؤال> دي ممكن تكون مشتركه مع انها موجوده في علوم القران <سؤال> موجوده في علم اصول الفقه كما انها موجوده في علم اصول الفقه موجوده في علم وهناك بعض الطلاب يستفسروا عن هذه الميتا كثيرا ومن ذلك أبقى أخذ إخفاءة تقنون علم وصول فرق لنا عن النهانة لهم ليس من بل هو الليل وهو أكمل وأمن تحت العلوم عن التحت مشكلة علم وصولة فرق زي النحوة مشكلة النحوة إيه مشكلة النحوة؟ لأنك خاصة حلوة فرق أن أنت لا توجد إشي كلمون لو أنت لو دقيك حاجة في نحن من نحو إيه؟ أسهل أسهل أسهل لو أنت دقيك حاجة ما في الفكر الصحي في سكولة وليسة رحي المميلي الممتع الوحي غط ريد عليك كده في علمه في سلطة ولكن لو أنت اعتمدت على كتب ومسكت كتاب وأعطت تقرأ الكتاب، في الكتاب جاء كل الكتاب عبارة عن إيه؟ خلافية عبارة عن عقد وكانكي تخاجع توم تأخذ الكتاب على طوله أمض إيه؟ أيه الجناب ما هي الولد وتخط دمك كده بس عندك تعيش ستبقى وصل ففر بس ومعندك سيستعداد أن تُعاول النظر في كتاب مرة خط حسبك بس من عين وصل ففر حسبك العنوين بلادي حسبك من عين وصل ففر هم؟ تعريفات العين وصل ففر سأخذني أقولك تعريف والتعريفات هي خلاص تهني انك انت شايف بتعرف الجديد ما, مع ما هي نحو الدستك بعد دايما فانشوف تشكيل كلمه ايه انت عايز النقطه انا عايز حد يخش حد ما حدش يكتب ورقه طب تشيك تماما سلام عليكم انا عايزك تعمل ده كويس تحفظ عايزك تكون حافظ مش لما تقول هنا هو النقطه على هو اللفظ الذي عليه ان الله اللفظ الشق الشق دي على الظهر لا الشق دي الشق المفتوح هو اللفظ الذي على مديون الشائع الشفت ده هو اللفظ الجاز على مجهول شائع في الجنس شائع مجهول شائع كل هو المطلق قلت لك المطلق على مجهول شائع في جلسة. جلسة جلسة. هو لفظه الدالو على مجلول شاكعي في مين سلسل مين خلاص؟ ده موز من مقيم هو اللفظه الدالو على مجلول شاكعي في مين مع تقديد قواصل معوصات كل جاعة تانية خلاص؟ ايه طبعي الان؟ هل انت فرضنا ان مثلا عندنا ناظر مدرسه من ثاني حاجه كويس ايه بس انتاج عندنا ناظر مدرسه ومناظر مدرسه ويه ناظر المدرسه في الصف وكان عايز طالب فامي طلب من وكيل كده عايز طالب فعمل ايه جه له Nysyke meningen jobber til en kозler? Hvis vi konferent laget eller slik deg om noe, leve det miserable, ellervis tenker? En meningen jobber sker vart? Men det er jobber som, h tamanho, en 그랩ig iensi jobber som jobber er litt jobber. Du ser jobber som har sailing ikke entturer ingenoro goal eller imensgin, eller men Orthian eller bryter, eller hvisivad, eller om det disse jobber det hel هو على كل جاعة هي كل جاعة حالة يعني في المطبخ يعني ايه هو بالضبط اي تاج على ملوكي الشارع دين الشارع دي كليه عاليه كليه حلوان دي مره ثانيه اولكي انا عايز طالب بس الطالب ده يكون من سنه ثالثه ومستحق فاهم رايي طالب قبل الطالب الاول على سنه ثالثه سنه ثالثه إيه اللي حصل؟ هو طالب بعد أن كان مطلقاً قياده وصفين الوصف الأول إنه من سنة ثالثة والوصف الثالثة؟ المتفضل <تفضل> إفرس إنه جابه من سنة ثانية؟ أين فعل؟ إفرس إنه جابه ثالثة؟ أين فعل؟ بضبلة أين فعل؟ لازم يكون من سنة ثالثة؟ ها؟ ومتفضل إيه, إيه اللي عمله بقى؟ <تصفيق> بعد أن كان طلب نظر المدرسة مطلقا خيانه الوصف الوصف الأول التالي. والوصف الثاني متطلق بعدما رأيك جاء بالطالب المتطلق الأول عن سنة فتر إذا معناه إن كان مطلقا صارع فلما كنت أقول ما هو المطلق أو إذا المطلق هو اللطف كان على مدرور ده المطلق المطلق هو الضوء على مدول الشائع في المنزل مع تطبيقين وصف الأوسط من الأوسط؟ من الأوسط؟ أي وصف؟ أخذي هنا أخذي أخذي أخذي كيف تخيله؟ أخذي المساعدة أخذي المساعدة أخذي المساعدة علم علم أصول الفتحة علمي أحفاد في العمسين تحلي يقولين أحسن لأحسن لأحسن مثال طيب أنت أدتني المطلق بتعريف المطلق حكم إيه؟ ما حكم المطلق أقول لك حكم المطلق يحمل على الإطلاق ولا يبوز تقييله بقيض إن القيوة إلا تدل الدليل على القيض ويدل على معناه دلالة قطعية ولا يبوز تقييله بتقيد من القيود الا بالدليل يعني انا قلت لك صالح انت قابلت مدرس في الفيزياء بالطريق قال لك يا عم هدي طالب في ثانوي انا قلت له ثانوي ايه النظر قال له ثانوي ولا لا ما قال لكش ثانوي هو قال لك صالح هات لي طالب تعالى تعوض الساعه صح فانت عرفت تقيده بقيد من القيود يا ابني الدليل من القران او السنه فلما جيت تقول مطلق يحمل على الإطلاق ولا يجوز تقيينه بخير إلا إذا دلت دليل على القيد وهو يدل على معناه إنها قطعية إنها قطعية صح هو قيد بقادر نعم نعم يحمل على الإطلاق ولا يجوز تقيينه بخير من القيض إلا إذا دلت دليل على ذلك ويدل على معناه دلاله قطعيه ان هو دل الدليل على ذلك ويدل على معناه دلاله قطعيه والدليل اللي هو الكتاب او السنه القران او السنه طبعا حكم يقين يحكم المقيم يحمروا على قيدك او يرمى منه بالقيم الا اذا ندنا الدليل ها؟ على عدم ذلك خلاص؟ نضرب نسال عن المطلق نضرب نسال ايه؟ عن المطلق ايه المطلق؟ بقرة لا اله اه ان الله دخل الجن ها؟ بس بقرة بس بقرة لا يجب أن أسمع من, من الأذين أسمع على المطلق يقول الله عز وجل والذين ينتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا في أنفسه أربعة أشهر وعشرة المطلق هنا المطلق كلمة أزواج لأن كلمة أزواج هذه تطلق على المرأة قبل الدخول وبعد الدخول وهي مكتوب كتابها الزواج وهي مدخول بها ها الزواج وجزها مال يبقى لو كان مكتوب كتابها طول الايه 24 12 طب, طب أربعة تأشوين. أربعة تأشوين في القران مطلقه فيؤمن عرف تحمل على اطلاقها ولا يجوز تقليدها بحيث الا اذا دل الدليل على ذلك هو ثاني الثاني ايوه دكتور اذا كلمه, كلمة, وأزواج. كلمة, وأزواج كلمة يدخل فيها المكتوب هيك ويدخل فيها غير المكتوب با بي المكتوب في دفها الرجل المات وترك فراش ملخوله تعتد ايه 4 اشهر الرجل عقد على بنت ولم يدخل بها ومتع عند تعتد ايه اسمه محمد اربعه اسبوع دي بشويه انت هنا ورد مطلقة اشيك اشيك اللفظ هنا ورد مطلق ازواج والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجاً يتربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرة خلاص؟ إما كلمة أزواج مطلقة حكمية عم تحمل على إطلاقها ونأجوز تقييدها بقيد من الغيون إلا إذا بدلت تليل على ذلك وتدد على معناها دلالة قفعية فهي تدد على الأزواج والمنصوب ومنص... الأزواج هنا ما؟ الجناس، صح؟ كما الزوجة برضو بيطلق على الرجل يا عام؟ لا، بسبب من مفقوق الوائد الوائد الوائد الوائد الوائد الوائد الوائد واللوز ها يضعي على الوائد بس اللوز ها يضعي شوات 10 يا عم طوي البال هو الشيء ماذا نحدث المرأة التي يعني يريد وعجم يدرجوها ام يرضيها وكلا يعني ثلاثة علماء في مدة فاللهي احني يعني مش الضاجة المعمود لها كرة سنين طيب توجد الانترنت دي بتبحثوا ندور عليه والاقل يتخذه يكلموه بتاع عندي كده ما هيش مطلقه <تصفيق> الخطه قال لها الخط وتبقى تلقى بعد طاقه الخط ما حدش فهم نعم والمدينه وتفهموا مينكم وعندنا نعم عندنا 2010 لان طبعا انا بس كلامها هي حديت لا دي حاجه ثانيه الطلبه الباقيه دي هي بأ... امراء رجعيه او غير رجعيه كما كانت عهدك ثلاث اشهر رقم المظله هنا قلت ثاني حكم المطلق يحكم عليه الطف ولا يفوت تقييدهم بالقيد الا اذا كان كثير على القيب ويدل على معاده لا قطعي خلاص مثال كده رجل مثل ايه الاحزاب تطايدات ليه ايه ايه لزي منه زي ثم طلقتهم من قبل انت بس ونا ده طلائق بان ده دي طلائق واحدة مات عنه دولة ثم تقطعونيش بقى بس ثلاث اكثر واحد خليكم معي بس عشر الكلام ديه متشاكل كده انا عايز بس ينطبع في زينة ما توجد مراقبه في نيجه توجد هنا المعلومه اللي جاي من المشهور جدا انه غير من دور يعمل عنطره البلد يوم اي الصبح بالشكل مع مراته لا سبب من انت طالع انت طالع انت طالع في اخر بابهم مش عايز يسكر عنطره بقى انت عايز ايه دلوقتي لا عنطره مع انت عن ها يعني جاي مايه ورد راسه عقل اه ما بقوش على الطلق سته بالطلاق خلينا يقول سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من الشك ثم يعودون لما قال كفارتها من كامل ايه هو ايه الرقبه ادي رقبه فقط لان الرقبه ابو منها ولا كفه ولا بموسيه ولا حاجه الرقبه اللي هي الدم اللي هي مش موجوده دلوقتي الرقيق الرقيق يقال له مازال موجود في التاريخ الرقيق فتطلق عزب. تطلق اجيب العقد وتنظفه هذا اللي يسمى مش ليه الرقبه اكيد تقول لي ايه أقول لك هنا الكفارة هنا كفارة تحرر رقبة الكفارة مغلظة اول حاجة تتحرر رقبة تقول لي رقبة يعني او دك عبد لشرط العبد ايه عبد مطلق لكل قيل طب مؤمن لاي عبد ايها ليش موسي ما ايشي موسي يهودي ما موسي اي حاجة رده ليه اه مطلق رقبة مطلقة تطلع رقبة مطلقة للايش اتحررها طباس عبد وتحررها حاجة كده يا أخوانا؟ إذا احنا جبنا شعب يسلل مطلق ها؟ نعم نعم بالك من دينا تعال يلي ما يسمى باسم ايه؟ اوقيت أنا عايزة تركز معي وما تقصعني اه أنا عايزة تركز معي وما تقصعني خلي الأخوات بس معي خذ بالك من دينا اللهم سبحانه وتعالى لما حرم ما حرم في سوره النساء فقال جل في علاه حظمت عليكم امهاتكم وبناتكم واصولكم وعماتكم وخالاتكم ثم قال وما بايكم من انثى في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فاذا ان كنتم دخلتم بهن فله جناح عليكم تاني وديتا تاني من ضن المحرمات وعليكم سرع رجاء وعليكم سرع رجاء إذا من ضن محرمات المحرمات الربيبة الربيبة إيه الربيبة بنت الزو بنت الزو أنا جوس ستي دي كانت متجوزه قبل فعندها بنت فقلت لها يا ستي بدل ما تقعدي بقى بنتي بنتي بنتي مش شاغله ايه هات دي وانا ربيتها هات لي طبق زياده هات المره دي فالبنت كبرت البنت كبرت وبقت عروس هي يجوز ان انا ادوس بنتي دي لا يجوز يبقى رضيت ابنتي جوزك لا يجوز ان الواحد يرضى لان دخلت امه ومن ذلك كان زمان يعلمونا كده العقدة على البنات يحضن الأمهات والدخول بالأمهات يحضن البنات العقدة على البنات أن تبت التابع على بنت أمها تحضم عليه لأن ربنا حضر كده أول واحدة تتعامل معي أمين حماس هي اللي بتقذني وهي اللي بتقعد معي وهي اللي بتكدرني وهي اللي صح؟ دي حماس فلإن مجرد أننا اتبتتابة على ابنته هيدا اللي بتأبيني بقوا افتكيرها بكثة أما الدخول بالأمهات هيدو حاجة ال... <تصفيق> أنا إذا خذتك الست دي, دي إذا انتهى بالطبط بالطبط ثوريا هارم عليها خلاص بي يا فن خلاص الشاني دي, دي اللي أنا عايزة تسكولي أفرض البنت دي اللي هي ربيبة لأني بكلمة تعاني دي اللي من حال الناس الغالب من احوال الشيخ ان الربيبه دي ان الربيبة زوج الست هو اللي جارو بي بيها يقول لك يا البيت دي من ترقيه في حجري قال انا ده الغالب فلنفترض ان اهل الست دي ابوها وامها قالوا احنا عايزين البيت الصغير فالبيت اتربط عند جدها ابوها وامها وتربط عند سته وامها هل البيت دي بتاعهم عليا ولا ما تحرمه احرم, أحرم. أحرم. دكتور <تحرم> ليه دخلت خلاف يا دكتور تحم ليه هو دخل علام خلاص شو اول و باقيكم اللي في حجور دخل علام خلاص تحرير ابدي شو اي في حجوركم هي مش راحين دلوقتي ها <تحرم>, تحرم تحرم وعشان خاطري ما دي المرحوم ما تحرموش برضو اه هذا القيد <تصفيق> وراء بايدكم التي في خيركم هذا القيد خرج مخرج الغالب مخرج فلا يعمل بيه لان غير حال الناس لما واحد يجي لوحده ولا لا تاخدوا انا ممكن تقبلو ست دي ممكن تقبلو كل يوم كل ايه ها بنت تعبانه بنت راحت للدكتور بنت انا مش عارف حصل لها ايه بنت انا وحشاني بنتي جاتلي بنتي مجاتيش البنت كلمتني النهارده البنت ما كلمنيش اصل متغير تثبتوا طولك يا حسين يا فوتي اجيبها فين ها تحت في حجري واربيها كده في حضن والطبق اللي هتاكل بيه الشاي مش هعمله خلاص فغالب فلما قال القرآن قال بغال حي ناس وربائكم الاتي في حضنكم فهذا القيد لا يعمل به الا خرج خان مخرج غالي فالبنت بنت الزوجه اللي احنا بنسمها تربط في اجري او ما تربطش في اجري هي حرام علي على التاكيد ليه ها الله خرج لا لا عشان الله القيد الذي يفعل وي يكون فاعلا عادلا صح صح انا نسيت ذكر شيء تمام طب تحريم زواج الابناء ازوامي الخطه خلاص ما حدش يقاطع انا عايز ماده دي تنطبع في هنا وثاني كهربائكم اللي في حجركم من يساعد الناس اللي تقدر تساعد خلاص مين شمال ايه ايه خد بقى تعالوا نجيب ايه مخرج, مخرج لغيره وقيد مؤثر وفاعل قد بالك إنها بننتقل من أبواب الفقه وده من حلاوة أصول الفقه قد بالك من اللي جاية ذكر الله عز وجلّا في سورة النساء بعض الأحكام التي لم تذكر في بقية سور القرآن ومنها مثلا يُسمى باسم الماريس فقال جلّا في أولاي وصيكم في أولادكم مثل يذكر الصحابة الإنسانين إلى آخر الآيات وبعد قلي تقسيم من تقسيمات القرآن يقوم من بعد وصيات اللي يُرسى لها أرودية ولذلك ما تيجد أي من الفقهة تقولوا إذا مات الرجل ما يُعمل فيه وصيات في اللي يقول واحد خرج خرجت <تصفيق> اثنين الديون ثلاثة <تصفيق> الوصي يبقى أول حاجة إيه؟ خرجت الوصي <تصفيق> خرجت، يعني إيه خرجتهم؟ <تكفيق> يعني التكسيل وتكفينه وما شاء ما ذلك تكيز الميت اه تكيز الميت يقولك حتى للناس العواني يقولك كده خرجتي حتى في حالين يعملوا كده الست من دول تجيب الحلقة بتاعها وتلحمه عشان ما حاجش اقرب من عيالها وعندي يقولك لا انت عاني كده في الدهان بيت يقولك ده خرجتي خرجتي يعني ايه؟ يعني كفني وتكسيلي وما يستلفوش علي حاجة كفني بفلوسي بل حلقة دهول يفضوا يبيعوه ويجيبوا الكفن ويجيبوا الكفن ويجيبوا الكفنون ويجيبوا ويجيب الخارجة بتاع فأول حان تجييز الميت كما يقول الفقهار الثاني الديون الثالث الوصية خلاص؟ فالله عز وجل قال من بعد وصية في اليون صفيها أودائي الرجل مات وخارجته طلعته وديون طلعتها وبعدين بقي ايه؟ الوصية قمت جاي على نص الفلوس مثلا هو سير 100000 جنيه قمت جاي على 50000 ان هو قلت دي وسيط راجل ايه رايكم السوق جاي ايه قلت السوق ليه <تسوص> في ورق حديث من حديث نفسه ولا حديث من معجزات من لان سيدنا سعد كان الصحابه قديما يكرهونا كان الصحابه قديما يكرهونا أن يعوض الرجل إلى مهجره الذي هاجر منه يعني هو هاجع من مكة ما يهج الشجع مكة فلما النهي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة هاجر من مكة إلى المدينة الضار في الأيام ورجع من المدينة لمكة عشي يفتح فكان من ضمن الفاتعين ساعد ابن أبو وقف وساعد زعلان أن يرجع البنى دي المهم ألمت به وعكه شديده جدا امراضته وامشي ابن سعد اعمل ايه فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارته وكان سعد ايام عنده بيت او غنتين حاجه بسيطه كده السلام الله فاني يا رسول الله يا رسول الله انا عايز اوصي قال لي اوصي فيها يا سعد انا اوصي بنص بنص التركه قال لي, أوصل بنص التركي بنص التركي. قال لي أهلاً ومنا توصل إيه؟ أوصل إيه؟ قلت لك قلت لك كان يشهر صلى الله عليه وسلم فالثلثه؟ مهي؟ منذ ذلك ينقص رجلو عن الثلث لقومه الله عليه وسلم الثلث خلاص؟ لأن تدعى أبنى أغنية خيراً أن تتبعهم معاهية أن يتكفتون الناس تقوم تمر الأيام اللي يالي يالي يا سعد كان يخاف الناس على أنه مودع يعني هو بيموت هو بيوصي لأنه حسما يموت واعكش ليها ألمت به فأحس بإخبار الموت عليه فقال ما قاتل ولكن الناس صلى الله عليه وسلم في وصيته ولمن الموجزات ولمن أعلام هو أن سيدنا ساعد يشفى ويعود ويقبع عنده, عنده قبيلة من العيادة زرية كثيرة من 16 من صله لانه انتفع بهذا المال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم الشيء من الكلام تقول لي في ايه من عايز افهم انت بتقول ايه جاءت مطلقه من بعد وصيه يوصى بها او دين مطلقه كلمه الوصيه مطلقه اي كلمه الوصيه ان تنطبق على الربع وتنطبق على النصف وتنطبق على الثلث وتنطبق على كل الباقي ها ولكن حديثا مش وصلنا القياده للثلث والثلث كشيء يبقى تقول لي ايه تقول لي بقى الوصيه قلت لك الوصيه في القران وخيانتها ها السنه صلى الله عليه وسلم حد فهم حاجه نعم نعم احنا بنتكلم على شيء اللي هو دي المطلق والمقيد المطلق هو اللغف الأبدال على مجلول شارع في جنسه بالنسبة المقيد هو اللغف التال على مجلول شارع في جنسه مع تقييده بوصل أوصف ما حكم المطلق؟ حكم المطلق أنه يحمل على الإطلاق ولا يجد تقييده بقيم من قيود إلا إذا دلت دليل على ذلك وهو يدل على معنى بلالك الا ليسن مطلق المقيد يعمل بهذا القيد بشرط ان يكون عاملا لا ان يخرج مخرج الغالب حد حاج فاهم حاجه الاخير ده بس اه يعمل هو المقيد حكم المقيد يقيد يعمل يكون القيد ايه فاعلا عاملا لا ان يخرج مخرج الغالب طبعا شاحبا؟ سيدنا هل أبقى عرفي سيدة روكوش أنها خردها مفرد المناقشة أيوان المناقشة الأعمال المناقشة أه منقشة مناقشة أخبا المناقشة توضح كل الشيء أبقى أعرف يا دكتور أقول باستلاحاً وآه أجل التلام أرضو يطلق هل تعرف باستلاحاً؟ قوموا قلنا في اللغه اللغه كده لا طبعا من ناحيه لا لا. لا لا لا ده عربي اصطلاح بس لا انا بشرح عليكم وانت قاعد انت على السكر لا لا بقول لك نصحك حاجه تسر حاجه اسهل حاجه 30 ولاي اصعب حاجه ايه في اللهم آمين نعم مطرخه وخريده خليك معايا يا شيخ خطوطك معانا في مده الرماد ما يقول بغلطه سيخ اخد بالك شو اصغر خد نعم ونيشل الاخوات بس خليكم معايا المره بقى هنشتري خلي الاخوات معايا بس الصوت بقى يخلي الصوت بالك ما حدش يشيل هالم حاجه انا ممكن اعيد الكلام مره واثنين وثلاثه خد بالك اني جاي السؤال متى يخصم المطلق عن المقر يعني سيب الحب ده حطه هنا يعني سيب القين واحطه جنب المطلب عشان اقلله انت عيد المقاي المطلب ده اخد الجيت كده القدم بتاعي كده ام قلبي بوكس ايه متى يحمد المطبخ والمقلب صح محمد محمد يا جمال دور عند نجوى محمد يا تكون كل متائر في قاعده النسبه 10 تاني حتى المل مش مسمح اذا اتحد الحكم واتحد السبب يحمل المنطق عن طيب وردت كلمه الدم في القران الكريم. وردت في الآيتين من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الله. أما الآية القولة فكلمة الدم التي وردت في صورة المالدة وآية الدم التي وردت في صورة الأنعاب قال الله عز وجد في صورة المالدة قد بات الكلام حرمت عليكم المالدة والدم إيه الحكم هنا حرم الدم إما الحكم هنا إيه؟ من الحرومة الدم إيه سبب حرومة الدم الضرر الناس عن حرومة الدم السبب الناس عن أكل دم أو صوب الدم خلاص؟ إما هناك أطراب سديدة فتتركتبوا على صوب الدم خلاص يا خليم؟ بس الآن في صدق الميدة وردت مطلقة دم يدخل فيها الكب لأنه دم يدخل فيها الطحال لأنه دم يدخل فيها الدم اللي انت بتشوفه في الحاجه يدخل فيها الدم اللي موجود في العروق صح ولا صح لان هنا ايه ملطخ دم يبقى كل دم حرام صح ولا صح هذا هو اي ايه منسمى باي ايه, ما يسمى بقيت إيه؟ ثم رأينا في سورة الأنعام قال الله عزيزيه كل أجل فيما أوحيه إليه محضماً على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتفن نكف لما المسروحة يبقى قيدها يبقى في الأنعام قيدها بالدم المسروح إيه الدم المسروح؟ الدم السايح السايلي المهراق. لما يبقى موسى كده قمد بحرق يقوم نفس دم من الروح جنب أول الدم ليس مقدرش يأكله كده وحطه وأشربه وأكله ممنوع لا يقول شرعه ليه؟ لأنه حرام مالحرام. هو دي الدم الممنوع قم الدم لي في العلوء؟ لا, لا. هتقول لي أنت عملت إيه الوقت؟ أقول لك أنا حملت المطلقة المقيد طيب خلاص أبني مثلا من أي حاجة فصر لي الأنعم كده؟ أقول لك ربنا سبحانه وتعالى حرم الدم في صورة الأنعم ولكنه قياده بخيض وهو الدم المسوح هعمل كده يبقى ادمج خلاص يا فندم يبقى الدمج لمشروع صوت الالعام هو الحرام خلاص أمي. طيب هتعمل ايه في ايدي المائده اقول لك ايدي المائده اخد القيد بتاع ايدي الماء نعم واحطه ها مع ايدي المطلق طيب يبقى الدم بتاع ايدي بتاع النعام. هنا القيد هو القيد طب قلّي قل فهبني أي تنعام إذن الحكم حرمة الدم إذن السبب الضرر الضرر للناشئ عمصوب الدم إذن إذا اتحدى الحكم واتحدى السبب ها؟ يوش وسبب الحكم يُحمل عندئذ المُطرق على المُطرق مثالي واضحة قرّ؟ هو يكون حد يفاهم <تصفيق> <تصفيق> اختلاف و خلاص؟ ثلاثة ثلاثة يعني إذا اختلفت حكم واختلفت سبب سبب العكم لا يخمر مطلق على مخير أقول لي زيدي أولا قال الله عز وجل في سورة البعيدة والسارف والسارقة فقطعوا أيديهما جزايا بما كسب نكالا من الله والله عايزهم حكيم يعني أن لك لم يدي واحد يسأ ويثبت في حق السارقة تقطع إيده نقطه ايه طب ايده فين معيد الرسغين هنا يد وعاين المرفقين هنا يدين والحج هنا يد, هنا يد. يد. كل دي يد ما المراد باليد هنا بقى معلش خلاص ادي واحده ادي واحده ايها فيها يد مطلحه واخره الله وعز وجل يا ايها الذي انا منو إذا قمتم إلى الصلاة فافصلوا, فأفصلوا جهبكم وإنبيكم إلى المناطق ومسأوا رؤوسكم وأرزو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوباً فطحاً وإن كنتم جنوباً فطحاً صح؟ صح؟ فربي الله سبحانه وتعالى الصوت المائلة أنت لم تكن تتوضع اخسر لحد من الفقير. كلهم أنه فصلتين لهم إذا الآية الأولى هيا قط أي الحكم ويوب قط يد السرقة طب الآية الثانية ويوب غسل يدين إلى النفقين أي سبب الحكم الأولاني هم السرقة أي سبب الآية التانية هم إرادة بالصلاة إسمعك له إرادة بالصلاة إرادة بالصلاة اختلف الحكم واختلف السبب هنا في الشركه باب لوحده باب وحده باب العقوبات والثاني باب ايه؟ العبادات العبادات ايه باب العقوبات للعبادات ده باب وده باب ده حق وده حق ده سبب وده سبب خلاص يبقى الحكم المطلق عم مقيد لا في النقطه دي فاطمه الحمد لله سهله دي فاطمه وحفا؟ لا أعطيك الآن مفيش ثلاثيات صلصة السنة اللي باينك بقى ربطور الفاقع على الهاتف آه, آه يال ليش اقوله؟ شو بقى مش كشان؟ واحد يقولي طب هاتها بقى ممكن نأييدها؟ أقولك آه سنة زيناتش عصلك بالمدية تعالوية تعالوية عاملين هن؟ بقى مرز غير يبا هي اللي خايتك مطلق بقى مرز غير واحدة ليه يا <تصفيق> أحمد م ses match اتحاد والتحاد ي Todos اختلاف واختلاف طب اختلاف والتحاد ليunter اختلاف والتحاد تجيلها كده اختلاف والتحاد اختلاف والتحاد <تصفيق> وبعدين ثم اختلاف ثم الذي اختلاف والتحاد خلاص زي إيه زي عندك الوضوط سلطة برد يأينو أنني آمنوا إذا كنتم من الصناعة فأخصي وجوهكم وأيديكم من المرافق وانسحوا برؤوسكم وأخصي لكم من كنتم فيما في التحرق كنتم مهبط أو على سفن أو دهن أحد منكم من الغائق أو لامسهم من المساحة فلم تجدوا معكم فترمموا صعيباً صعيباً فامسحوا وجوهكم وأيديكم من الغسل يجيب إلى المعرض المعرضة يعني إيه إلا عبتن له تقولي إيه الحكم هنا الحكم هنا إيه أقولي الحكم هنا وجود غسل يدين إلى المرفقين تقولي السبب إرادة الصلاة إرادة الصلاة أما الآية الثانية تحميل في الآية هي هنا وجود تيمون إيه السبب الرجل صحيح الرجل هل يحمل المطلع عن مبغية؟ ليه؟ تقول لي ليه؟ أقولك يا شيخ الموضوع حاجة والتيامهم عاجة الموضوع حاجة والتيامهم عاجة الموضوع بقسل لحد من الفقير قرآن وسطن أمّل التيامهم ضربة واحدة أهم وأمسح ويش وأمسح إذا يمين؟ ومسح الشمال انت موجود اللي هي الكف بس آه. اهو بنعملها آه اهو ثاني اهو اربعه ضربه وبنفط وبنفط فيه وبعدين امسح وش واجيب دي اليمين وبعدين اجيب ها ماشي. بنفس الضربه ضربه واحده لا ضربه واحده اختلاس الشافعي لان الشافعي يمسح يدين حتى الاصحابي والحديث الذي اعتمد عليه الامام الشافعي ضعيف كما قال اهل العلم من حديث ده ليس له افتهم ايه اختلاس الحكم الحكم الاول في الايه وجوب هو بس وجوب وجوب الوضوء او غسل اليدين المرفقين استنى مو بيتاهو صح نمسح اليدين انسبت <ترقى> راد <الترقى> الصلاه راد الصلاة. <ترقى ترقى ترقى> الصلاه اذا اختل الحكم واتحد السبب لا, لا يثبت مطلقا المخيط ما فيش شيء حتى لو حكم الموقف على المخيط يا الحكم واتحد السبب لا يثبت مطلقا كده فين هاي اه الحمد لله الاتحاد الاتحاد لا يا محمد اختلاف اتحاد لا يا محمد اختلاف اتحاد لا يا محمد الاتحاد اختلاف دي فاشل خد بالك كان والله يعذرك خليكم معايا رمي سبحانه وتعالى هاي والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون الى قال فتحرم عقبات منهم لا يتماس الرقبه فاما تيجي تقول لي ايه اقول لك دي كفاره الزحاف ابني اللي بيسرع ويي من راطه فين تعمله زي موظي او انت عليا الآية دي ورد التطلق في القرآن الكريم أي رقبة؟ مؤمنة، كارثرة، مجلسية، يهودية، نصرانية، وسنية على أي ملة؟ يا جوز إنه يطلق صح؟ تطلق عز وجلسك؟ تطلق عز وجلسك؟ تطلق عز وجلسك؟ من التانية في جفت القتل الخطأ إليه؟ مؤمنة فالتحرير رقباتي مؤمنة مؤمن. الإمام الشرحي ايداع يخمن المطلق عن المقيد يعني ايه امام ما يطلعش اي راءب يجيبها راءب امننا ازاي امام قال هو كده ازاي امام قالك يبقى في تجانس في تجانس يا امام دي حاجه ودي حاجه عندي يحكم المطلق عن المقيد ابو حنيفه راي وجه بصراحه ابو حنيفة قال لا يحكم المطلق عن ده ده موجبات تقول ازاي امام اينك يا ولادنا الراي من دول بيسرع ايام العنطره يقول لمراته انت زي المخ فمن باب التكفيل على الناس ومن باب حفظ البيوت من الهدم من الهدم والافتراء ربنا شافك انت غلطت الوقت روح كفر هات اي اي حاجه اي واد ما يجوش المهم لما تجيب عقل ما يجوش هيضبك فيه روح اشتري عاد اما من السوق ممكن يجيبوا يهودي ممكن يجيبوا نصراني ممكن يجيبوا مالوسي هي برخيص ولكن انت لما تيجي تقول لي بقى انت قتلت قتل وغلطت كفارة كمين من باب حفظ الدماء وحفظ النفوس ربنا خلط الكفارة فاقولك روح عبد ايه؟ ايه عبد ايه؟ مومن طب يقول السوق كله ما بيش عبد مومن اراح انا نفسه بعد السوق كله بتاع اللي بتاع العبيد عشانا جيب عبد مومن وقولك اه ده بهدانة. واني لو لقيت عبد مؤمن صحبه ايه ها هل فيه قوي ده عبد مؤمن نظر فانك اذا ده ده مش كفارة بقى ده كفارة على كفارة تيب حاجة صعبة او اقولك اه ايبا دي فيها تشديد ودي فيها تشديد ايبا الرأي او حديث ايه ها أصفحي. اوقع اوقع اوقع في النفوس ولذلك اذا اتخذ الحكم و اختلف السبب قال الإيمان الشافعي رحمه الله يُحمل المطلق على المقيد اما الامام ابو رحمه الله فقال لا يحمل المطلق على المقيد يقطع يعمل بايه الزهاد في زها ويعمل بايه القتل الخطا فين في القتل الخطا دي تتكلم في الاسره تشريعات الاسره ومبا وطلاق ووده يتكلم في باب ايه العقوبات ده باب فلا يحمل المطلق على اذا التقى اتحاد اتحادا اختلافوا اختلاف واتحاد اذا اتحاد اختلاف لا حال قولان هذا مطلقا زياده مطلق لا عايزين الباين لا السيراه يا اخر مثال الحكم اللي هو مرتبط الكفاره اه في كفاره كفار والسبب المختلف ليه حكم ده حكم ايه حكم ده حكم اه انت ذاك تحد ايه ومين كفاره ومين كفاره اشتريت الحكم او السبب ظهروا السبب هنا ظهروا ايه الخوين كده خلصنا ايه ليش اديش طب هو المطلق لو انه ما نساعد ليش اديش احبوب وخوري عزيز عاببتون عادل. قابس اذاك الله خير لو انه ما نسمى رمضان حديث النار صلى الله عليه وسلم ثم اشتعوا ستة منت شوال اللي هو مطلق من ستة منت شوال ما حد انهمش اثنين وخميس ولا <تفرق> fa la hawla la